يروى في التفسير أن رجلا من بني إسرائيل حمل السلاح وجاهد في سبيل الله أكثر من ألف شهر أو ألف شهر ما يقارب أكثر من ثمانين عاما. فاستاء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أعمار هذه الأمة بين ستين والسبعين وهم يريدون أن ينافسوا الناس كلهم في طاعة الله عز وجل فأنزل الله عز وجل آية تسليهم أخبرهم فيها أن عبادة ليلة واحدة في السنة لهذه الأمة خير من ألف شهر من العبادة في غيرها أي ليلة هي؟ إنها ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفدح ثورة كاملة أنزلها الله عز وجل ليبين الفضل تلك الليلة في السنة اعتكف النبي العشر الأول من رمضان صلى الله عليه وآله وسلم ثم اعتكف السنة الثانية أوسط رمضان العشر الثانية ثم اعتكف العشرة الأخيرة كل هذا يلتمس ماذا؟ يلتمس ليلة القدر وأوحي إليه أنها في العشر الأواخر من رمضان وأعلم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاء ليخبر الناس بتحديدها أي ليلة يقول فتلاح فلان وفلان كنازع اثنان اختصم أثنان يقول فرفعت اخفيت على هذه الأمة قد تكون لحكمة أرادها الله عز وجل أن تخفى تلك الليلة فيجتهد الناس بالعشر كلها كما اجتهد النبي إلى أن توفاه الله كل ثلاثة وصايا في ليلة القدر الأول منذ أن يدخل الشهر وأنت تسأل ربك أن يوفقك لقيام ليلة القدر الأمر الثاني لا تفوتك صلاة العشاء والفجر جماعة في ليالي رمضان كلها